Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Yakıtı ve şakal kumar. Ve ve Ve تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقذ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعد Dargi ila şeyi nukur. Hushağın abı sarı, hum yaxrjun hum Mühطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازججر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تَزِعُنَّ سَكَأْنَهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلٌ قَعِجٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَرُّنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِ فَهَلْ مِنْ ذَكِيرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِنُذُرٍ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 İnna مُرُسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارُتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ve nabihim anlmaa kısmetim, benim. Her şirbin, iptâzır.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 Kذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطُ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ولقد أنذرهم بطشة نافت ما روا بنذر ولقد راوده عن ضيفه فضمس ناعيهم فذوق عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر ولقد جاء آل فرعون النذر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 Seyu zamul ve yevallunud dubr Belis sa'atu maw'iduhum ves sa'atu adha wa amr İnnel mujrimina fi ve 'ala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 وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْذَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرْ